السابع من شهر صفر عام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وستعجبون أول مرة في محاضرة أو في درس لي أذكر التاريخ ليه؟ لأن هذا الدرس هو أول درس لي في التفسير ولذلك فتجدوني يعني أهاب الموقف كثيرا أول مرة في حياتي سأشرع في هذا العمل بعد أن استخرت الله سبحانه وتعالى فاولا قبل أن أبدأ أستغفر الله من كل ذنب وخطيئة وأتوب إليه ويا الله اللهم إني أسألك يا رب الا تخرج مني إلا ما ينفع الناس اللهم كف عن الناس شري وانفعهم بخيري وأصلح لي أمري اللهم لا تعاقب هؤلاء الذين جاءوا بذنوب يا ربي فأخرج مني ما ينفعهم يا رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على تيسير هذا العلم علم التفسير تفسير القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام عناصر هذا الدرس ستكون كالتالي أولا ما هو التفسير عايزين نعرف يعني إيه التفسير كلمة التفسير معناها لغة واصطلاحا بنسمع كتير أو كلمة تفسير عايزين نعرف معناها ثانيا أهمية التفسير وأهمية علم التفسير ثالثا تعريف القرآن الكريم وبيانات ومعلومات وإحصاءات حول هذا الكتاب العظيم هذه هي العناصر الثلاثة التي سيدور حولها درس اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أبدأ سيسأل نساء من طلبة العلم ويقول طيب هو حضرتك يعني أنت هتعتمد على إيه مرجع معين ولا تفسير من التفسير المشهورة ولا هتفسر القرآن بإزاي ما هو القرآن ده يعني تفسيره له عدة مناهج يعني فأنت هتعتمد على إيه أقول أولا أعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم ستكون طريقة التفسير كالآتي سأحاول تفسير القرآن بالقرآن يعني أحيانا تكون جات آية ومعنى هذه الآية بيتضح في آية أخرى في صورة أخرى فأولا سنفسر القرآن بالقرآن طيب إن لم نجد سنفسر القرآن بالسنة يعني بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب فإن لم نجد سنفسر القرآن بقول الصحابة رضوان الله عليهم طيب فإن لم نجد سنعود إلى اللغة العربية لغة القرآن اللغة التي أنزل بها القرآن طيب إذا عرفته هيكون منهج التفسير إزاي؟ أيها هنفسر القرآن بالقرآن فإن لم نجد يبقى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم نجد بكلام هنفسره بكلام الصحابة رضوان الله عليهم فإن لم نجد يبقى يبقى هنبحث عن معنى الآيات والألفاظ في اللغة العربية طيب نبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى أولا تعريف التفسير إحنا الدرس اسمه تفسير القرآن يبقى أنا لازم أعرف يعني إيه تفسير؟ ولازم أعرف يعني إيه القرآن لازم نعرف الحقتين دولت فأولًا التفسير ما معنى التفسير التفسير في اللغة في لغة العرب أنا هعرف التفسير لغة واصطلاحا لغة يعني إيه يعني معنى كلمة التفسير عند علماء اللغة العربية واصطلاحا يعني معنى كلمة التفسير عند علماء الدين طيب نشوف التفسير لغة يعني إيه جاية او مأخوذة من كلمة الفسر الفسر يعني ايه الفسر التفسير مأخوذة من كلمة الفسر يعني ايه الفسر الفسر هو ازالة القشرة عن الثمرة ليتبين ما الذي تحتها الله خدت بالك من, من معنى التفسير التفسير التفسير في اللغة هو مأخوذ من كلمة الفسر والفسر يعني إذالة إذالة القشرة التي تغطى الثمرة إذالة هذه القشرة ليتبين ما تحت هذه القشرة من الثمرة أنت في إيدك برتقالة في إيدك خلينا في البرتقالة هذه البرتقالة لها قشرة طيب أنت الآن إذا نزعت هذه القشرة فأنت فسرت البرتقالة أزلت عنها هذه القشرة ليه عشان خاطر ترى ما تحت هذه القشرة هذه معنى التفسير في اللغة وطبعا واضح أي حاجة بقى غمضة إحنا بنزيل الغموض من عليها كأن الغموض هو القشرة التي تغطي هذا الشيء عنه طيب هذا التفسير لغة طيب إصطلاحا بقى يعني عند علماء الدين التفسير عند علماء الدين هو المقصود به بيان معاني القرآن الكريم الله شوفتう astrology بيان معاني القرآن الكريم طيب لكل علم له موضوع وله هدف كل علم في العلوم له موضوع وله هدف طب علم التفسير عرفنا يعني ايه طب موضوع العلم ده ايه هو موضوع العلم كلام الله سبحانه وتعالى ولذلك يعتبر علم التفسير هو أشرف العلوم على الإطلاق أشرف العلوم الشرعية وأشرف العلوم الدنيوية. واحد يقول لي العقيدة، أقول له العقيدة أيوة. بتصحح العقيدة وبسبب علم العقيدة ده يا إما ندخل الجنة أو النار. لكن التفسير هو الذي يصحح لنا العقيدة. لأن التفسير إيه هو الموضوع بتاع العلم ده كلام الله سبحانه وتعالى. وهل هناك أشرف من كلام الله سبحانه وتعالى أبداً. طب الهدف من هذا العلم؟ الهدف معرفة المراد. المراد من يعني ماذا يريد منا الله سبحانه وتعالى يبقى هدف هذا العلم إحنا بنعرف ماذا يريد منا الله سبحانه وتعالى من خلال الأوامر من خلال النواهي من خلال الحرام الحلال الحدود من خلال كل هذه الأشياء نعرف مراد الله منا وكيف نعرف مراد الله منا نعرفه عن طريق علم التفسير ومن هنا تتجلى أهمية التفسير وننتقل إلى العنصر الثاني وهو أهمية التفسير هو التفسير مهم ليه التفسير مهم ليه لعدة أسباب أول سبب زي ما قلنا لأن التفسير كلام الله سبحانه وتعالى أنت دلوقتي لما حضرتك مثلا يكون لك رئيسك في العمل وانت قاعد في بيتك بصيت لقيت رسالة جيالك على الجوال بتاعك فتحتها أو أنت قريت من بره رسالة من استاذ فلان واستاذ فلان ده مديرك أو رئيسك في العمل بتبقى ملهوف أنك تفتح الرسالة دي ليه أصلي ده رئيسك أكيد في حاجة مهمة عشان يبعث لك رسالة طيب ولله المثل الأعلى كلام الله القرآن التفسير اللي هنتعرض لده ده كلام الله سبحانه وتعالى كلام الملك الجليل فيجب أن نعظمه ويجب أن نوقره ويجب أن نهتم بمعرفة ما يريده الله منا منه خلي بالك أنت لما بتكون في الجامعة وفي دكتور بيدرس لك مادة بتبذل قصار جهدك عشان تفهم اللي جي في الكتاب ده عشان لما تسأل عنه في امتحان الدنيا السهل جدا مهما بلغت صعوبته عشان لما تسأل عنه تعرف تجاوب طيب كتاب الله كتاب الله فيه كلام الله وامتحان الله في الآخرة أصعب من امتحانات الدنيا بكثير فمن هنا تم يعني يعني تبدو لنا أهمية علم التفسير أنه كلام الله ده السبب الأول السبب الثاني السبب الثاني أنك إذا عرفت كلام الله وفهمت القرآن سهل عليك حفظ القرآن مش كده ولا إيه لأنك في التفسير هتتعرض لإيه أسباب نزول الآيات هتفهم معنى الآيات الألفاظ الصعبة هتفهم معناها مش كده ولا إيه فالسبب الثاني لأهمية التفسير اللي هو أنه هيسهل عليك حفظ القرآن الكريم طب السبب الثالث السبب الثالث ده مهم جدا جدا تعرف أجمع العلماء المحققين أن تعلم التفسير القرآني واجب يا نهر بيض واحد من طلبة العلم دلوقتي ممكن لو لو في فرصة هيقول لي اللي انت بتقوله ده حرام عليك انت بتقول علم التفسير واجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو مين من الأمة؟ كلنا نقدر نفهم علم التفسير من أول صورة الفاتحة لصورة الناس وانت بتقول واجب على كل مسلم تعلم علم التفسير الواجب يعني إيه؟ الواجب هو الذي يفعله مثاب والذي يتركه يأثم طيب انت كده هتخلي كل أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأثم ليه عشان انت بتقول أن تعلم علم التفسير واجب آه واجب بس خلي بالك بقى الواجب علماء الفقه يقولك ايه اصول الفقه يقولك الواجب نوعين واجب عيني وواجب كفائي يعني إيه؟ واجب يعني فرض عين وفرض كفاية فرض العين اللي هو أنت ما لازم تتعلمه لو ما تعلمتهوش كل مسلم لازم يتعلمه ولو ما تعلمهوش هيأثم ويحاسب ويعاقب إنما فرض الكفاية لا لو تعلمه بعض من الأمة يسقط الإثم عن الأمة كلها كفانا أن بعض الناس تعلموا الطب مثلا يكفينا أن بعض المسلمين تعلموا الظرة إنما فقه الصلاة فقه الظهارة ده فرض عين ده واجب عيني على كل مسلم ومسلمة أنه يتعلم ده طب أنا لما قلت لك علم التفسير واجب على كل مسلم ومسلمة اسمع بقى بقالعلماء قالوا إيه قالوا علم التفسير واجب على كل مسلم ومسلمة لمعرفة أركان الدين وأصول الدين فقط أما ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية أو واجب كفائي الحمد لله الحمد لله هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى تخيل لو التفسير كله كان فرض واجب على المسلمين واجب عيني كنا كلنا يعني عقبنا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى لكن العلماء قالوا إيه تعلم تفسير القرآن واجب في معرفة أركان الدين وأصول الدين وأصول الدين أما ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية يعني واجب كفائي طيب تعال كده فرض عليك وواجب عيني عليك يا أيها المسلم يا أياتها المسلمة أنت تعلم التفسير في إيه طب هو العلماء قالوا أركان الدين طب تعالوا نشوف أركان الإسلام أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله مش كده طيب شهادة لا إله إلا الله يعني تحقيق التوحيد يبقى أنا لما أكون بقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لازم واجب علي فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم تفسير هذه الآية ليتعلم كيف يحقق التوحيد شفت إزاي؟ عرفت أهمية التفسير؟ طيب يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وعبود الله ولا تشركوا به شيئا واجب علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة أن يتعلم تفسير هذه الآية لكي يتمكن من تحقيق التوحيد لأن هذا الركن من أركان الدين طيب لما ربنا سبحانه وتعالى الركن الثاني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وأقيم الصلاة يبقى واجب علي أن أنا أعرف تفسير آيات وأقيم الصلاة واجب فرض عين على كل مسلمة مسلمة أن يتعلم هذه الآيات وتفسيرها لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لازم أتعرف على الأقوال،, الأقوال العلماء وتفسير هذه الآية واجب واجب وفرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف على هذه الآيات وتفسيرها الآيات اللي بتتعلق بأركان الدين طيب لما ربنا بيقول وآت الزكاة لازم على كل واحد استطاع أن يكون من أهل الزكاة وعنده مال كثير أن يتعرف على تفسير آيات الزكاة آيات الصوم آيات الحج لازم كلنا نتعرف على تفسير هذه الآيات ليه؟ لأن دي أركان الدين وأصول الدين أما ما زاد عن ذلك فهو واجب كفائي يعني فرض كفاية مش فرض عين ياه شفت إحنا كل ده في أهمية التفسير أهمية التفسير هيعرفك أركان الدين وأصول الدين أنت لا تستطيع أن تحقق أصول الدين وأركان هذا الدين الخمسة إلا ألعنها المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا لما تتعلم علم التفسير في هذه الأركان الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه الأركان الخمسة أنت لازم تتعلم فرض عين عليك لازم تتعلم تفسير كل آيات المتعلقة بهذه الأركان الخمسة عشان كده أهمية التفسير من هنا تنبع أهمية التفسير خلاص كده يبقى أهمية التفسير نبع من إيه السبب الأول أنه كلام الله سبحانه وتعالى ولازم نفهمه نمر اتنين لأنه لأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى لو أنت تعلمت تفسيره سيسهل عليك حفظه نمرة ثلاثة يجب عليك أن تتعلم تفسير القرآن وخصوصا خصوصا تفسير الآيات التي وردت في تحقيق أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في الحديث اللي ذكرناه سلفا عرفت أهمية التفسير تنبع من إيه؟ طيب هذا العنصر الثاني إحنا اولا عرفنا التفسير ثانيا عرفنا أهمية التفسير ثالثا نأتي للقرآن تعريف القرآن الله مش إحنا هنفسر القرآن والدرس من شقين اسمه تفسير القرآن احنا تعرفنا على الشق الاول اللي هو التفسير تعريفه واهميته الشق الثاني بقى اللي هو القرآن عايزين نعرف القرآن لغة واصطلاحة طيب يبقى ثالثا تعريف القرآن ها لغة لغة القرآن هو ايه القرآن هو في اللغة في عند علماء اللغة العربية يقولون ان كلمة قرآن دي القرآن مصدر طب مصدر لايه مصدر لايه هذا الكلام قرأ يقرأ قراءة وقرآن يبقى كلمة القرآن مصدر لهذه الكلمات قرأ يقرأ قراءة وقرآن طب مأخوذ منين من قول الله سبحانه وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه خلاص وبالنسبة إن علينا جمعه إن شاء الله في في سلسلة دروس التفسير هنتعرض بقى إيه لكيفية جمع القرآن الكريم وطرق حفظ القرآن ومراحل حفظ القرآن إلى غيره إن شاء الله هنتعرض لكل هذا طيب يبقى إحنا عرفنا القرآن لغة هو إيه هو مصدر يقرأ قرأ قراءة وقرآن ده المصدر بتاعه طيب إيش بقى عند علماء الشرع وعلماء الدين. ايه المقصود بالقرآن؟ بالله عليك. انا عايزك تركز في التعريف ده عشان هنشرحه. والتعريف ده متعة. خلي بالك التعريف ده هيصاحبنا في كل آية هنفسرها بعد كده. التعريف ده هو اساس كل اللي جاي. لو فهمت التعريف ده. انا مش عايز اقول كده فهمت نص التفسير. لان التعريف ده خلاص هو المفتاح بتاع التفسير كله. لو انت عايز مفتاح التفسير اسمع التعريف ده جيدا. تعريف القرآن اصطلاحا. ما هو القر� اسمع القرآن هو كلام الله تعالى المنزل المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه المتحدى بأقصر صورة منه المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس الله على هذا التعريف جماله. الله متعة العلم يا جماعة في تفسير القرآن والله العظيم أنا بتكلم وأنا مستمتع يعني متعة العلم في تفسير القرآن الله بس التعريف بيشع نور شوف التعريف إيه ما هو المقصود بالقرآن اصطلاحا عند علماء الدين القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجز برفضه ومعناه المتعبد بتلاوته المتحدى باقصر صورة منه المنقول إلينا بالتواتر المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس أنا هشرح التعريف ده هشرحه هنقف عنده لكن خليني قبل ما أشرح التعريف أديك بعض البيانات الدقيقة عشان منسهاش لأن شرح التعريف ده جميل جدا فخايف أن أنا أشرح التعريف وانسى البيانات اللي عايز أقولها لك دي فخلينا أقولها لك الأول قبل الشرح بيانات عن القرآن الكريم اعرف بقى اتعرف على كتابك يا أخي اتعرفي على كتابك يا أختي لا تكونوا يعني تهجروا القرآن. لا تهجروا لا ته لو هجرت القرآن النبي يشكوك إلى الله إيه؟ النبي هيرفع فيه شكوى إلى الله إلى الملك آه لو هجرت القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور النبي هيقول كده وهي موجودة في القرآن يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور وهجر القرآن أنواع هجر التدبر وهجر التلاوة وهجر السماع وهجر العمل به وهجر التداوي به الله يعني ده الموضوع كبير قوي طيب احنا عرفنا القرآن وهنرجع لشرح التعريف ده بس خليني ادي لك بيانات عنه عشان تعرف ك... اعرف كتابك اعرف كتاب الله طيب ايه البيانات اللي عايز اديها لك القرآن ده عبارة عن ايه <تصفيق> عفوا القرآن ده عبارة عن ايه عن اوامر ونواهي وقصص وأخبار وأمثال وعبر وحلال وحرام ودعاء وناسخ ومنسوخ كل الحاجات دي بيشملها القرآن طيب الأوامر القرآن القرآن عبارة عن مية واربعتاشر صورة خلي بالك من الإحصائية دي مية واربعتاشر صورة ستين حزب تلاتين جزء العدد الآيات عدد آيات القرآن خلي بالك بقى عدد آيات القرآن بعد الكوفيين بعد الكوفيين ستلاف مئتين وثلاثين آية وبعد غير الكوفيين 6666 ستمائة وستين آية يعني اربع ستات طيب. طب ليه الاختلاف يعني الكوفيين بيقولوا 6366 وغيرهم بيقولوا 6666 الاختلاف في عدد الآيات ليه أصل هناك من العلماء من عد البسملة آية وهناك من العلماء من قال إن البسملة ليست آية من هنا نشأ الاختلاف طيب عرفت الإحصائية عن القرآن خلي بالك الإحصائية لسه ما خلصتش الأوامر ألف آية النواهي ألف آية يعني افعل اللي هي الأوامر ألف آية والنواهي يعني لا تفعل ألف آية خلاص كده يبقى الأوامر ألف آية النواهي الف آية طيب الوعد اللي هي الوعد بالجنة والنعيم وكده الوعد ألف آية الوعيد ألف آية الوعيد اللي هو التوعد بالنار والعذاب للكفار تاني تاني الأوامر ألف آية النواهي ألف آية الوعد ألف آية الوعيد, الف آية الوعيد ألف ايه القصص والأخبار ألف ايه العبر والأمثال ألف ايه الحلال والحرام خمسمائة آية والدعاء مئة آية والناسخ والمنسوخ ستة وستين آية هنعرف يعني إن والمنسوخ ما نستعجلش أعيد الأحصائية دي تاني الأوامر ألف آية. النواهي ألف آية. طيب إيه تاني ال ال ال الوعد ألف آية. الوعيد ألف آية القصص والأخبار ألف آية العبر والأمثال ألف آية الحلال والحرام خمسمائة آية الدعاء مئة آية الناسخ والمنسوخ ستة وستين آية طيب بعد ما قلت لك هذه الإحصائية الجميلة أرجع لشرح تعريف القرآن الكريم بقى تعريف القرآن يعني إيه إحنا قلنا أول حاجة في الكلام القرآن هو كلام الله تعالى طب كلام الله تعلم أن القرآن ده كلام الله تعالى كيف وصل إلينا هنعرف ده بالتفصيل في في في المحا... في الدروس القادمة إن شاء الله بس باختصار شديد وصل إلينا عن طريق أن الله سبحانه وتعالى نقله إلى جبريل جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى فنقله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم المصطفى سمعه من جبريل عليه السلام ثم نقله الى الصحابه رضوان الله عليهم فنقلوه الصحابه الى التابعين الى, إلى ما بعدهم إلى ما بعدهم حتى وصل الينا خلاص فهو كلام الله تعالى أول حاجة تعريف يقولك القرآن هو كلام الله تعالى وكلام الله تعالى لازم نعظمه لازم نوقره ده إحنا لما بيطلع رئيس الجمهورية ولا ملك المملكة ولا بيطلع عشان يقول بيان كلنا بتبقى أزام صاغية ولله المثال الأعلى ده ملك الكون كله كل الملوك وكل رؤساء الجمهوريات وكل الحكام من البشر مزيفين إلا, الا من رحم ربي الا اصحاب العدول منهم الا اصحاب العدل منهم طيب انما ما عدا ذلك لا لكن الملك الحقيقي ملك الملوك ومالك الملك والملكوت الله سبحانه وتعالى كلامه القران فانت لازم تهتم به كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا عن طريق الوحي هنتكلم عن أشكال الوحي كان يعني أشكال الوحي دي كانت ازاي بتجي للنبي خلاص كده المتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته دي تفيدنا في ايه المتعبد بتلاوته دي دي تفيدنا ان احنا نفرق ما بين القرآن اللي هو كلام الله والحديث القدسي ما هو الحديث القدسي برضو كلام الله بس ايه الفرق ما بينهم الفرق ان الحديث القدسي الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته يعني انا مانفعش في الصلاة اورى حديث قدسي لكن لازم اعرى القرآن في الصلاة تعبد الحديث القدسي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الكلام من جبريل ويغير في معناه لكن يعني يغير في الفاظه بس بيوصل لنا المعنى انما القرآن الكريم لا يفعل ذلك فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اي احد ما ينفعش ان انا غير ولا في لفظ ولا في معنى يبقى ده الفرق الثاني ما بين الحديث القدسي والقرآن اللي كلام الله أيوة بس القرآن نتعب يعني يتعبد بتلاوته نعبد الله بتلاوة القرآن لكن الحديث القدسي نحن لا نعبد الله بقراءته نقرأه لتعلم الفائدة والأحكام اللي جاية فيه والترهيب أو الترغيب اللي فيه بس الفرق الثاني أن القرآن لا يمكن التغيير في اللفظ ولا في المعنى لكن الحديث القدسي يمكن التغيير في اللفظ ولا يمكن التغيير في المعنى خلاص يبقى كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله المتعبد بتلاوته عرفناها المعجز, المعجز بلفظه ومعناه مش هشرحها دلوقتي هشرحها بعدين لإنه هنقف درس كامل عن إعجاز القرآن الإعجاز التشريعي والإعجاز الكوني والإعجاز العلمي والإعجاز الغيبي والإعجاز اللغوي كل دي أنواع الإعجاز في القرآن الكريم هنقف عندها إن شاء الله يبقى المعجز بلفظه وإيه ومعناه طيب إيه تاني إيه تاني ها المتحدى بأقصر صورة منه أيوه ربنا سبحانه وتعالى تحدى الكفار وهم في صحاء اللغة وأساط يعني علماء بلغة العرب القدماء مش أنا مش بتكلم على بتوع دلوقتي القدماء دولت كانوا أساتذة لغة الناس كلها بتعمل بتعمل سوق لل للأزياء عرض للأزياء بتعمل عرض للملابس إنما عرض للبضاعة عرض للتلجات عرض مش عارف لأيه للمواد السلع الغذائية إنما الأمة الوحيدة هي أمة العرب اللي عملت أسواق لعرض أجمل وأطيب الكلام يعني معنى كده أنها كانت متمكنة في اللغة فلذلك جاء القرآن يتحداهم بلغتهم نزل باللغة العربية ويتحداهم بلغتهم اتوني بعشر صور طب بصورة بلاش أول حاجة أنا عاي... إحنا عايزين زي القرآن ده ربنا قال لهم هتولي زي القرآن ده وتحداهم معرفوش طب هتولي عشر صور من القرآن معرفوش طب عايزين صورة معرفوش هي دي المتحدة بأقصر صورة منه طيب بيقولك المتحدة بأقصر صورة منه المنقول إلينا بالتواتر يعني إيه المنقول إلينا بالتواتر؟ التواتر يعني إيه؟ يعني هذا القرآن نقله لنا جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير ومستحيل أن يتواطأوا على الكذب الله يعني مستحيل إن كل اللي قالوا لنا القرآن من لدن جبريل إلى النبي إلى الصحابة إلى التابعين إلى ما بعدهم حتى زماننا هذا مستحيل إن كل هؤلاء الجمع يجمعوا على الكذب ولذلك ما تلاقيش ولا حرف محرف في القرآن الكريم حتى لو تعددت نسخ القرآن في العالم كله ولا حرف محرف في القرآن الكريم ذلك لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه الله وكل الطورا إلى اليهود فحرفوها وكل الإنجيل إلى النصارى فحرفوه ولو وكل إلينا القرآن لحرفناه ولكن الله تكفل بحفظ القرآن لأنه آخر الكتب السماوية إلى يوم القيامة نحن هكذا قال ربنا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لإيه لحفظون الله وإذا حفظ الله شيئا لن يضيع أبدا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظني وإياكم طيب يبقى منقول إلينا بالتواتر يعني منقول إلينا من عدة أفواه ومن عدة أشخاص ومن جماعات كثيرة لكن ما أجمعه على الكذب وما, وما حرف فيه حرف قط هو ده التواتر أن ناس كتيرة, كتيرة جدا نقلته لك طيب أن منقول إلينا بالتواتر ها المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس واضحة طبعا بترتيبه ب, ب, بآياته بأحرفه بشكله برسمه بكل ده خلاص يبقى هو ده تعريف القرآن يبقى عرفنا القرآن عرفنا إحصائيات عن القرآن نزل القرآن بأي لغة؟ نزل القرآن باللغة العربية وكفاها شرفا أن الله جعل اللغة العربية تحمل القرآن وتعي القرآن وتكون وعاءا للقرآن وأنا من هنا مش بقول أن اللغة العربية محفوظة بسبب إيه؟ بسبب أنها لغة القرآن هو مش ربنا تكفل بحفظ القرآن والقرآن موجود باللغة العربية إذن اللغة العربية محفوظة من قبل محفوظة من قبل الله سبحانه وتعالى فوجب عليك العربي واجب عليك أيها العربية أن تفخروا وتعتزوا بلغتكم وتتركوا المصطلحات التي ترمونها من حين إلى آخر المصطلحات الأجنبية سواء كانت بالإنجليزية أو بالفرنسية بأي لغة أخرى تعتزوا بلغتكم تعلموا لغتكم لأن اللغة مهمة يعني لما جاء عربي إلى المدينة أعرابي مش هقولك بقى علم لغة ولا هقولك يعني درس علم نحو ولا صرف أعرابي يعني من البادية جاء لعمر بن الخطاب كان في زمن عمر بن الخطاب وآت إلى المدينة وقال أريد أن أحدا منكم يقرئني شيئا مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل راح للمدينة الأعرابي وبيقول أن عايز حد يقرئني شيء من القرآن فأتاه رجل من المسلمين فأقرأه سورة براءة أرى عليه سورة التوبة فمن بين ما أرى عليه هذا الرجل أرى على الأعربي قرأ عليه فقال إيه أن الله بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني بقية الآية بتقول كده أن الله بريء من المشركين ورسوله خلي بالك من دي ورسوله في كسر على اللام الرجل سمعها للأعربي كده قال له أن الله بريء من المشركين ورسوله فقال الأعربي سبحان الله الله بريء من رسوله إني لأبرأ مما بريء منه الله إيه ده يعني معنى كده أن الأعراب بريء من النبي هو فيهم كده من الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله فالناس قالوا لعمر بن الخطاب إلحى يا أمير المؤمنين الأعراب ده بيتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجابوا عمر بن الخطاب قالوا تعالى يا رجل منذ تقول قال يا أمير المؤمنين أتيت إلى المدينة فقلت أريد أن أحدا يقرأني شيئا من ما نزل على محمد فقال لي هذا القارئ أن الله بريء من المشركين ورسوله فقال له عمر بن الخطاب ما هكذا أنزلت, ما هكذا أنزلت لكن الصحيح قال عمر بن الخطاب أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضمة ورسوله شفت الكسرة والدم عملت ايه غيرت معنى عكست المعنى خالص فقال الأعربي والله إني لا من مما برئ منه الله ولا أبرأه يعني أنا أبرأ من المشركين ولا أبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعربي والله إني أبرأ مما من برئ منه الله ورسوله يعني أنا بريء من المشركين زي ما ربنا والنبي تبرأوا من المشركين لكن الأول لما الراجل القارئ قراهله بالكسرة ورسوله المعنى الأعرابي فهمه فهمه صح فهم أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تبرأ من المشركين وتبرأ من النبي بسبب الكسرة لكن لما صحح له عمر بن الخطاب ورسوله المعنى اتضح أن الله والرسول يتبرأون من pledge من المشركين أن الله ورسول يتبرؤون من من المشركين شفت كسر وضم عمله ايه في معنى القرآن من هنا عمر بن الخطاب أمر ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة إلا عالم بالإيه إلا عالم باللغة إنما يخشى الله من عباده العلماء لو واحد ما عندهوش علم باللغة يقول لك ايه ده هو ربنا بيخاف من العلماء حاشا لله لكن إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني لا أن يعني إن أشد الناس خشية من الله هم العلماء ده معناها خلاص كده فأنت لازم يكون عندك علم باللغة لازم اللي يكون عنده علم باللغة يفهم القرآن ويستمتع بالقرآن أرأني قد أطلت عليكم لكن في هذا في هذا الدرس بفضل الله عرفنا التفسير وأهمية التفسير وعرفنا القرآن وعرفنا بعض الإحصائيات عن القرآن وشرحنا تعريف القرآن أقول مجملا وباختصار القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه المعجز بلفظه ومعناه ال المنقول إلينا بالتواتر المكتوب لنا في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس أكتفي بهذا القدر في هذا الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تقديم ما أريد لكم وسامحوني وعذروني وإن كنت مقصر فالتمسوا لي العذر وأخبروني أنني أخفقت وأخبروني أنني فشلت والله العظيم هذا لا يضايقني على الإطلاق بالعكس لأن التفسير موضوع كبير وأخشى أن لا أوفق فيه لكن أسأل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد قدمت لكم شيئا مفهوما عن علم التفسير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته